السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في غزة قصة الصراع تحدثنا امس عن الاسراء والمعراج وكيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلفه الله تعالى بتكاليف كثيرة في هذه الرحلة وكيف حول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التكاليف الى مناهج عملية وإلى خطوات يمكن تطبيقها وممارستها عمليا وتحدثنا أمس عن الخطوة الأولى وكانت بيعة العقبة بيعة العقبة التي التقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الشباب اليفربيين الذين جاءوا وآمنوا وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكرى بايعوه على النفقة في العسر واليسر بايعوه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بايعوه صلى الله عليه وسلم على ان ينصروه ويدافع عنه ولهم الجنة وقبل ان ينصرفوا طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحددوا لهم قواد وممثلين ذلك ليعلمهم صلى الله عليه وسلم ان الاسلام دين النظام وانه اذا كنتم ثلاثة في سفر فامروا احدكم وطلب منهم أن يحددوا هم هؤلاء القوات لماذا؟ حتى يعلمهم مبدأ الشورى وحتى يعرفهم صلى الله عليه وسلم أن لهم رأي وأن رأيهم محترم ويؤخذ به وأن أهل, مكة وأن أهل مكة أعلم بشعابها فهم اجدر الناس على أن يحددوا من منهم أقدر الناس على أن يقودهم وأن يمثلهم ثم أرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أرسله إلى المدينة ليكمل دور رسول الله وليمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكون مرجعا لهم يرجعون إليه ويسالوه ويستفتوه وحتى يواصل مسيرة الدعوة فما ترك بيتا إلا دخله رضي الله عنه وارضاه وبعد بيعة العقبة التي كانت بمثابة نقطة انطلاق وبمثابة منطلق للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤسس جيل النصر المنشود وبعد العقبة تأتي خطوات أخرى كثيرة نطرحها اليوم إن شاء الله رب العالمين في غزة قصة الصراع نطرح الهجرة وماذا فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء المسجد والإخاء وتكوين كيان عسكري وكيان تربوي وكيان اقتصادي في المدينة كل هذا نطرحه اليوم ولكن بعد هذا الفاصل أنا الشعب الفلسطيني أنا الشعب الفلسطيني نيران الباغي تدهيني أنا المحروم من انا مرح الذي نزفا انا الدمع أنا الذي زرفا انا اللحن الذي عزفا نشيد النصر والتمكين إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل استراتيجي رجل حرب ورجل سلام يعرف كيف يخطط وكيف يضع استراتيجيات ويضع خطوات ومراحل يمشي عليها هو وأصحابه حتى يبني ويربي جيل النصر المنشود وحتى يحرر المغتصب ويحرر بيت المقدس من أيدي هذا الاحتلال الغاصب هذا ما سنتناوله إن شاء الله ولكن نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أصدقنا دكتور, دكتور جمال دكتور جمال تحدثنا في المرة السابقة عن بيعة العقبة وأخذنا منها دروسا كثيرة واستفدنا منها أيام إفادة ولكن ماذا بعد بيعة العقبة الكبرى الحمد لله الخالق وجاهدوا في الله حقج هذه وشتباق وما جعل عليكم في الدين من الحرج لا تبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أن مقتضيات العبودية لله رب العالمين أن أقيموا الدين ولتتفرقوا فيه والذي علمنا سبحانه أن مقتضيات العبودية لله رب العالمين نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني نصرة إخواننا في فلسطين ونصرة المستضعفين في كل مكان يقول رب العالمين وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصون قال أقررتم أخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين واشهدوا أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تلاعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والذي علمه صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ولذلك دماء أهل غزة في رقاب المسلمين كلهم لا يب يعني يعذر من ذلك أحد كله على قدر موقعه كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو ظلوما وأمتنا تعاني القهر والظلم القهر والظلم لذلك الصلاة والسلام قال أنصر أخاك ظالما وتوعد من لا ينصر أخاه بالعذاب. ما من امرئ مسلم يخذل امرأا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه منصراته إن لم يكن في الدنيا فحينما تبلغ الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون يعني ما فيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى وكل شيء نحصينه كتابة فالرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا أن أوثق أرى الإيمان المولاة في الله والمعادات في الله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 السؤال الذي يعني ما بعد باعة العقبة, العقبة هو طبعا انا وده اذكر بشيء مهم جدا حينما اراد الله بالبشرية خيرا اذن في ميلاده بعثه محمد صلى الله ونزل الوحي بالسماء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ايه المشكلة؟ كلا ان الانسان لا الإنسان الانسان تجاوز الحد بلغ الطغيان مداه إهدار لحرمه الإنسان إهدار للعقائد إهدار للأوطان إهدار للنفس يعني مش بس إهدار لحرمة الكون فرسول عليه السلام حينما امر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر انطلق يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وكانت مرحلة الدعوة الفردية والدعوة العامة وبدأت الابتلاءات وادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدام حتمي مع الجاهلية صدام مع الروم صدام مع الفرس صدام مع كفار العرب صدام مع اليهود صدام يعني ايه في قطاع من الناس يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجه لا يريدون الحياة الانسانية أن تستقيم على امر الله الناس عبارة عن مجموعة عقد عبارة عن مجموعة انحرافات هكذا زي ما نشوف الغرب عنده الثراء والتقدم العلمي لكن عنده ما الذي اتى به الى بلاد المسلمين ليحتلها ويشيع الحروب في ارجائها انحرافات نفسية خطيرة جدا عبر التاريخ بصفحة من الصفحات السوداء بين الشرق والغرب الواحد لما تتبح جزء منها اللي هي تتبط بعهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرسول العسل والسلام شاءت ارادة الله عز وجل انه بعد لما اشتدت الامور عليه في مكة وصلت طريق مسدود زي ما تكلمنا كانت رحلته الى الطائف وبعدها جاءت حادثة الاسراء والمعراج وكان التكليف الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وسلم ادرك انه لابد العنصر الدوري لتحقيق الاهداف العظام هو انسان العقية لك اللبز النوبة فيه كيان سياسي وعسكري وتعليمي واعلامي يبقى على جنفوض لان دي دولة ودي معركة مش مستمرة اليوم اليوم واحد دل رسول الله أدرك أنه ممتد عبر الأجيال والدليل على ذلك منها الدولة 14 قدن محمد صلى الله عليه وسلم فارقنا ولزال الصراع مستمر ويشتد إحنا بندور على جزول الصراع علشان الناس يخلي بالهم الآن أن هذا الصراع ممتد والخطر مش يجف عند غزة جاي جاي وساعتها بل... لو ما حصلش ده فبقول لس الله هل يحدث بقوله الراجل لما توفى الشيخ جمال الكذاب لكن المسألة المشكلة المشكلة الخطيرة أستاذ أشرف أن الأمة لا تقرأ او بتقرأ هناك المصلتون عليها علشان يخدر الامة لمصلحة العدو الطابور الخامس الان تغلغل في حناية الأمة. يقول لك ما انا واخد بعد من بوش انه يحميني اوباما هيحميني فلان هيحميني ابدا هؤلاء الناس لا يعرفون او استاذ اشرف الا المصالح الخاصة زي ما حصل مع شاه ايران ما فعلوا في رموز زي الكلب رغم انه كان راجلهم الاول وقعد هم ما عندهم مصالح ما فيش حاجه اسمها صداقة ولا الكلام وماذا ونحن... فعل بعد ذلك مع صدام ومع صدام حسين حسين كان راجلهم الاول ف... والعب... والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد ربنا قال قد جاءكم بصائر من ربيكم فمن ابصر في النفس ومن عميا فعليه فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم طب استاذ عشان يبقى يعني كلامنا واضح بالنسبة للمشاهد احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك هذه المهمة الشاقة ولذلك وضع التكاليف تك... تكليفه بتحرير بيت المقدس وضعه على خطوات ومراحل وكانت المرحلة الاولى باعت العقبة ثم بعد ذلك الهجرة ماذا فعلت الهجرة او حك... اشرت إن هو كون كيان سياسي كيان عسكري كيان تعليمي كيان تربوي كيان اقتصادي فلنبدأ مثلا بالكيان السياسي نعم. كيف كون كيانا سياسيا في قد... يعني حتى التعديل بسيطة هو, ده هو مش... مش قضيته فقط تحرير الأرض والمقدسات وبيت المقدس في القلب منها وتحرير الأوطان وإرادة الأمة عشان تبقى الأمة تملك قرارها نعم وتبقى اشتبع للكافرين والمجرمين لكن الحلقة المهمة أقيموا الدين لأن البشرية لن تهنأ ولن تستقر ولن تحس بالأمن والطمئنة إلا في ظل الإسلام لما غاب الإسلام بعد 14-13 قرن من أمن والأمان للاحبان الإنسان بدأت البشرية لتحرير تفقد الأمن والأمان ما أصبحش الإنزال لا دول آمنة ولا أفراد آمنين والناس الأمة المسلمة اللي هي أغنى أمة في العالم بتعاني من الجوع الفقر فأفريقيا التي الت... الغرب يمتص صرواتها من 1830 فرنسا وإنجلترا صروات الأمة دي نتيجة غياب هذا الدين فذلك مهمة العظمة و... ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس هذا الدين في الأمة المعروف أن من يريد أن يبني دولة يبني سكنات حربية ويبني معسكرات ويتب الأسلاح الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله عندما وصل للمدينة بنى مسجدا مما يدل على أنه أمر الدين هذا هو الأمر الحقيقي والمهم لإقامة الدين السلام حك ما على من السعودية السلام عليكم عليكم السلام عليكم الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بك رجاء بس الدعابة الإخوة في خط فصل هو كان بيسألنا الدعاء لأخواننا في فلسطن ونحن نبعو في آخر أه الحلقة أه رسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل كل هذا ولكنه فعل شيئا واحدا في البداية وهو بناء مسجد ما العلاقة بين بناء المسجد وتحرير الأوطان يعني هو رسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد الهجرة أول شيء عمله بعد الهجرة أول ما وصل بناء المسجد لأن المسجد ده هو المحضن اللي بيتربى فيه المسلمون فيه يتنزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وفيه كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلم الصفاحة فكيف يقرؤون القرآن مجودة مرتلا، كيف يستخرجون منه الأحكام في هذا المسجد كانت تعقد على حلقات الفقه والتجويد في هذا المسجد كان يستقبل السفراء ويعقد الألوية للسرايا والبعوث في هذا المسجد صلى الله عليه وسلم مش بس كده أهل الصفة اللي خرجوا اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ما كانش عندهم مكان يناموا فعملهم يعني مظلة يناموهن فيها خارج المسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح. بالاضافة الى ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ادرك ان المسجد ده بالاضافة يتقن فيه صلوات الخمس والتهجد يلتقل وقيام الان يلتقد اصحابيه على الاقل خمس مرات يومية واضف الى ذلك كان يستخدم في ايام لما جرح سعد بن معاذ في في, في في الاحزاب اعتقد ايه في الاحزاب كان عملوا له يعني خيمه علشان يطبب فيها داخل مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وأحيانا كان السيدة عائشه رضي الله عنها شاهدت الاحباش يلعبون بالحراب داخل المسجد يعني التدريبات العسكرية, التدريبات العسكرية ايضا البدنيه نعم فكان رس... كان يعني كان يقيد الالويه نعم للصرايا والبعوث وكان المجلس الاستشاري الأعلى العسكري في مواجه للغزوات زي احد زي بدر الأحزاب ده إذن المسجد له دور هام في حياة الأمة دكتور جمال المسألة مش بس أصلي وامشي لا لا ده المسجد له دور كبير ويمكن لا. عشان كده المغتصب مغتصب فلسطين النهاردة حتى اليوم هدم ثمانية عشر مسجدا ثمانتعشر مسجد غد وقت أفضل ويدمر من وراءه ويدمر الخوانة هذا العدو ما كان يجرؤ على أن يمتد يده إلى المسجد هو يمتد لا لقوة فيه ولكن لضعف جند الحق ولخيانة أحلى الحق لأصحابه هذه المشكلة الخطيرة دكتور أستاذ أحمد فالمفروض ربنا قال ومن أظلم من, من مسا منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم وسعى في خرابها ولئك ما كان يوم يدخلون لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم. فالزوج سأل قدرك ان إذا لابد من كيان ضخ يعني وعندما وصل مدينة بدأ اللي بناء مؤسسات الدولة الإسلامية. مؤسسات الدولة الإسلامية تتمثل في أول حاجة طبعا حط أساس المسجد وواشتر يعني كان لغولامين يتيمين دفع تمنه ما غطس ابو استولى عليه لأن دم نافع عام أبداً لأنه غولامين يتيمين النجار دفع النبي عليه الصلاة والسلام تامنا عنه وبنى بيوت له والصحابة خارج المسجد عشان يبقوا خاربين دايما البيت مرتبط بالمسجد عليه الصلاة والسلام فالشيء المهم انه كان هنا يرتبط ارتباط السماء بالارض داخل المسجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويرذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاسر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بعين عن ذكر الله اقام الصلاة ويخافون وإتز... يومت يعني اذا ده المنطلق وعشان كده اي امة لم المحتلة الشباب الـ الـ الـ الـ الـ اللي الان اللي بيواجه يطلب الشهادة في مضانها دول اللي تربى في المسجد احمد ياسين والرنتيسي ووابي قبل كده منذ القسام وحسمان محمد سلامه وـ وـ وفؤاد حجازي وواحد يعني عاوز اقول الناس بدؤوا من المسجد وذكرت فعلنا البداية الجيدة. وإذا أي بداية الآن للتربية لازم في المسجد. نعم. لازم بداية في المسجد هي دي. وهل نفهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ أن هؤلاء هم الذين تربوا في المسجد ولم تلههم التجارة والبيع عن الصلاة والآن الذين لا تلهيهم التجارة والبيع عن الجهاد في سبيل الله هم الذين يحررون المسجد الأقصى. أما إذا ألهمت التجارة والبيع بنقصين قسين الدنيا ألهتهم عن المسجد فسوف تلهيهم عن الجهاد ايضا المشكلة الان اللي حصلت في فلسطين اللي بيسموها بين حماس وبين السلطه الفلسطينية ان في قطاع من الامه باع نفسه للشيطان الدنيا خدته وعاوز عاوز, عاوز يعيش حياه كده حياه الانعام وخلاص فهذه المشكلة الاساسيه ان في قطاع باع نفسه لله عاوز يبذل كل عشان ان الاقصى المسجد البيت المخدس الأرض صفوه ارض الله عند الله عز وجل هم فرطوا فيها قطاع فرط فيها لكن قطاع لتربيه المسجد لذلك أنا أقول حتى لا نقف عندها كثيرا المسجد له دور فاعل في بناء الأمة وبناء الفرد المسلم العنصر الضروري الذي الآن يواجه الموت بشجاعة منقطعة النظير بل يطلبه في مضانه شبه دي مسألة أصلا الله ما ثبتهم يا رب انصرهم نصر عزيزة وزلزل الارض من تحت اقدام عدوهم يا رب العالمين هل ذلك... كنت اشرت بعد بناء المسجد الى تأسيس مؤسسات الدولة السياسية ايه المقصود بالمؤسسات السياسية المقصود السياسي ان القياء رسول الله حرص حينما وصل الى المدينة المنور اول حاجة على وحدة الأمة. لازم ترتيب البيت من الداخل لا يمكن ينطلق لمواجهة العدو في الخارج دون ترتيب البيت من الداخل صلى الله وبعدين نظهر في هذا الرسول الذي يبني عليه السلام والسلام مؤسسات الدولة قمة في الرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم مش بس بالرحمة المؤمنين رؤوف الرحيم ده كان حتى بأهل الكتاب لما يمرض يهوء جنبه وبعدين يروح يسأل عنه لماذا تخلف عن وضع الرسول عليه الصلاة والسلام فازعه يقول الرحمة دي وكان دايما حيص الرفق. انطلق يحقق وحدة الأمة ايه عمل ايه في العلم اول حاجة اخى بين المهاجرين والانصار المهاجرين زي ما قربونا للمهاجرين آآ آآ آآ آآ آآ الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والامان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من مؤوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون يعني الناس لم يخرجوش يفسد أشرف مفلحين. من الدنيا أو ما. عقد عمل في الإمارات واللتاع ده خرجوا علشان نصرة لله ورسوله نعم سوف ف... نتابع خروجهم لنصرة دين الله وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر بينهم وبين الأنصار ولكن بعد هذا الفضل تركوا ديارهم وأموالهم وتركوا منازلهم وتركوا كل شيء لهم في مكة وهاجروا إلى المدينة ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى واستقبلهم الأنصار استقبالا حافلا ورائعا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوطيل هذه الآصرة وهذه العلاقة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فماذا حدث في المؤاخاة دكتور جمال؟ يعني هو تق يعني ابتداءا هو رسول الله كان في البداية حريص على تحقيق وحدة المجتمع اللي بيسموها الوحدة الوطنية. ما. فرسول السلام اخى بين المهاجرين والأنصار، وايضا اعطى عهدا ليهود بني عوف عمل ورقة اللي بيسموها الدستور المدينة إن حقق بها يسمى الوحدة الوطنية لأجل معانية اعتبر اليهود ده جزء من النسيج الاجتماعي يعني, يعني الإخاء كان يضم المسلمين فقط ال الم الإخاء بين المهاجرين والأنصار الأنصار. فجاءت الوثيقة لتنظم الحياة بين كل من يسكنون في المدينة بما فيهم اليهود أيضا اليهود فهو رسول السلام قال كده أعطاهم عهد إن الم الم المهاجرين والأنصار ويهود بني عوف أمة واحدة هم واحدة لليهود دينهم وللمسلمين دينهم واعطاهم كافة الحقوق يأمنوا على بيعهم وعلى أموالهم وعلى بس في شرط ان يقبلوا بالتحاكم في أي اختلاف إلى الله ورسوله حصل اختلاف بينهم بين المهاجرين بين الأنصار يتحكمون فيه إلى الله والرسول حصل بينهم أحوالهم الشخصية ومشاكلهم وحياتهم الزوجية وغيرها إذا حبوا يتحكم للنبي صلى الله عليه وسلم ده يعني خيار لهم حبوا يتحكموا إلى رسول الله عليه وسلم يعني لهم ما يشاؤون لكن هم ما يجبروش فيما يتصب بحياتهم الخاصة أن يتحكموا إلى الإسلام لكن إذا شجر بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بين أحد من أهل المدينة الشجاء خلاف يلجأون يتحكمون فيه إلى الإسلام يعني دي جمال ديننا الحنيف يستوعب اليهود ويستوعب كل من خالفه في الملة وفي الدين أن يعيش بين المسلمين وأن يكون أن يحتكم بأمر الله تبارك وتعالى في الأمور التي تربط بينه وبين المسلمين. نعم وأضف إلى ذلك مش بس كده بس صلى الله عليه وسلم شرط عليهم. قالوا يقبلوا بالقيادة قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للدولة. ليه براحته؟ لمرة اثنين إنه مرجعية الدولة هي الكتاب والسنة. صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة هو كان جمع بين الرسالة وبين الإمامة عليه الصلاة والسلام الله نمرتني. لكن كان يستند إلى الشورى والشورى من أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار ولم يكونوا في مشكلة يشاور فيها اليهود ويلجأ إليهم يعني يتكلم معهم فيها زي لما ذهب إلى بني ال... يهود بني الظاهر يطلب منهم الدية في واحد خط الخطر ويقول من, من... من طبق ال... الاتفاق معهم أن يساعدوا في هذه الدية لحل مشكلة من المشاكل فالرسول صلى بنى المؤسسة الأولى تحقيق وحدة الأمة أصبح دلوقتي اليهود لهم كل الحقوق بشرط إلا يألا يعاونوا عدوا على المدينة المنورة على الدولة الوليدة ما يعملوش فتا وإذا تعرضت المدينة لعدوان يكونوا مع المسلمين في خندق واحد يدافعوا عن المدينة, عن المدينة مع المسلمين, مع المسلمين, مع المسلمين هل وافق اليهود على ذلك وافقوا على ذلك وتظهر ذلك بوضوح في غزوة أحد اذكر انه واحد اسمه مخيريق خرج فليج المسلمين في عركة اللي هي غزوة احد وفي شهداء اتساقت سبعون شهيدا من الصحابة خير الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فقال لليخواني بني يهود نصرة محمد صلى الله عليه وسلم عليكم فريضة ولازم تقوموا بواجبكم تجاه محمد صلى الله عليه وسلم تبقى للعهد اللي بدي تهولوا والعقد اللي عقدوا لكم أمنكم وفي مقابل كمان أنكم تقفوا في أجه عدوان وده في عدوان على على المدينة على الدولة الإسلامية اللي بتعيشوا في كان فيها وأنتم آمنون في ظلها فقالوا اليوم السبت قال لا سبت لكم ثم انطلق أوصى بماله وعقاره لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم انطلق يقاتل حتى قتل فلما قالوا له ابو خيريق قتل فقال ابو خيريق خير يهود هذا واحد من أبناء يهود عشان ما نقولش اليهود كلهم ليس على ناس واحد نعم إذا فهناك خلاف بين اليهود ولا ولا نعادي كل اليهود ولكن معنا اتصال مدام عبير من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته أهلا بيك جزاكم الله خيرا أستاذ عشف على البرنامج وجزا الله خير نصدنا الدكتور جمال عبدالهادي برك الله فيه ونفع به أهلهم في البداية أنا ليا مدخلة وليا سؤال نأخذ المدخلة بحب أوجه تحية لأهلنا الكرام في غزة الأبية هؤلاء الذين بذلوا لنا كل ما يملكون حتى الدماء والأطفال بذلوها لنا وعذرني تقصيرنا معكم يا إخوة الدين والأرض والنفذ وأرسل تحية إجلال وتقدير لهؤلاء المجاهدين الأبرار نسأل الله أن يسدد رميهم ويمحق عدوهم اللهم <تصفيق> أنين <تصفيق> وتحياتي أيضا لتشافيز هذا الرجل ورئيس بوليفيا لقطعهم العلاقات بالمناسبة هو رئيس بوليبيا للساقات العلاقات من دقائق مع هذا الكيان سون. وكذلك التحية تمتد لهذا اليهودي الذي تبرع من جنسيات إسرائيلية اعتراضا على ما يجري في غزة وتحية لكل من له قلب ينبض ويجري في عروقه دم ومعذرة فني سؤال موجه لأسلنا الدكتور جمال السؤال ما لي أرى أنظمة عربية اتخذت من ورق الغرقد رداء لها فنراهم يدافعون عن الكيان الصهيوني ومصالحه في المنطقة العربية أكثر من الصهيين أنفسهم ومعذرة لي هدية لهؤلاء أود أن أمديها لهم عبر قناتكم الكريم شو شو. هؤلاء أهدي لهم نظرات الرعب في عيون أطفال سلسطين لعلها تطاردهم ليلة نهار إلى يوم القيامة وحسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله خيرا مدام عبير ودكتور جمال حيرد حالا على سؤال حضرتك دكتور جمال حاجة سمعت المدخلة نعم وال... نعم وأنا أرسل تحية أيضا لأردغان اليومين اللي فاتوا اليهود يعني كان في مؤامرة تم القبض على خليه ضباط في القوات المسلحة عاملين خطة لإشاعة الدمار وقتل واغتيال غردوغان رجل وقف موقفا لا أرى مثيلا له في العالم العربي إلا إذا أنت استثنينا خوينا في في الكويت الأمير الكويتي المواقف بتاعته الجيدة اللي اللي بدلها الآن ويدلها ولذلك أنا أقترح عليه بالمناسبة دي يعني أنا بقترح مش بس على الأمير الكويت إنه يدعو شفيز ويقول له انزع يدك من جامعة الدول العربية اول اجتماع حك للجامعة حك العربية تقتد الاقتراحات المقدمة الكويت ولا من قطر لا القطر. قطر. قطر قطر. من الاختراح. لا والجامعة العربية في ظل جامعة الدول العربية اللي انشئت بناء على اقتراح مستر ايدن الانجليزي وفي ظلها دعت فلسطين عشان نفع ولا تأبه لا اجتماعات الجامعة العربية دي ما فياش فايدة خلاص اول اجتماع للجامعه العربيه كان في بلدان سنه 46 شوف من 46 واجتماعات توترت وضاعت فلسطين ما ضاعتش الحمد لله في رجال يعني الان يستعيدون قدراتهم علشان تحرير اول اجتماع لقمة كان في انشاص سنة عادل الملك فاروق وبعض الملوك الاخرين سبع دول عربية ولم نرى شيء من كل اجتماع فلذلك انا بقول امير قطر سيبك من حسابات يقولوا لك ان اكتمل النصاب ولم يكتمل هو انا النهاردة اخوانتي بيتذبحوا وامته تباد ومقدساتها بتضيع واقول انتظر علشان اصل اللي النصاب لم يكتمل لا اللي وجدوا معك يتخذوا قرارات فاعله والاجل بيد الله يا امير قطر والرزق بيد الله كان لله يعني يوم يوم لا ينفع ماله ولا بنون واطلب منك انك تدعو مش بس حد ما. لا تقتصر على الامه العربيه لان الامه العربيه ليست هي المعنية بقضيه فلسطين الامه العربية هي اللي فلسطين العالم الاسلامي هو مجالنا الحيوي الاستراتيجي ادعو آآ آآ رئيس جمهوريه ايران ادعو رئيس جمهورية اندونيسيا ادعو رئيس جمهورية ماليزيا ادعو الشافيز ويبقى مؤتمر يعدله واردوغان ادعو الناس دول ده الإخوانكم في الإسلام ومناصرين زي مخيريك وغيره هو ده الحل وده اقتراح أسأل الله عز وجل حد من اللي استمعني وصلوا الرسالة دي فالفروض يعني إذن عزيزي يقول الكلام المشكلة الآن بيقيادوا الناس يقول لك مجلس الأمن مجلس الأمن هو الذي هو هو شريك الجريمة وسأشرف لذلك لازم هذه المجالس يجب أن ينسحب منها وسيأتي اليوم أعتقد الشعوب استيقظت وعاز أقول للأخت الكريمة عشان أجيب على سؤالها في الآخر شوف يا بنتي الناس ممتحنين ربنا قال كده وعلى أهلكنا القروبة القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلايا في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الكل مختبر ليميز الله الخبيثة من الطيب ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ليحقق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فده كل امتحان الناس كلها ممتحن فيه اللي هيرسف في الامتحان وفيه اللي, ايه اللي هينجح في الامتحان فما تشغيل ذهنك لان نصل الجهاد على فلسطين الوقوف معه وقوانا في فلسطين تحرير بيت المقدس ده شرف مش كل الناس يستحقون هذا الشرف يا بنتي حطيها في اعتبارك اللي يستحق هذا المصطفون الاخيار ربنا يصطفي من الملائكة رسلا شوف اللي اريقت دماعهم لتحرير القدس زي ما نشوف صحابة رسول الله كلهم صلح. في عهد من صلاح الدين نور الدين محمود واللي واقف على هذا الصغر المجاهدون الشيخ اسماعيل هنيه واخوانه فلو عاوز والستات مش بس يعني بقولوا الرجال الستات وانما فذلك أنا عاوز اقول إيه ثقي في ان الله سبحانه وتعالى لن يبيع امه الاسلام امه الاسلام من قدر الله الغالب بس بيمتحنها بيختبرها شوف أنت النهارده دخلت مكالمتك كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء لازم يكون عندنا ثقة ان المستقبل لهذا الدين وستنتصر المقاومة في ارض الله كلها وستنكسر شمكة الكافين ولن يكون بعيدا انا قرأت اليومين اللي فاتوا كتابين كتاب مذكرات الشيخ احمد ياسين وهو خارج من السجن الاحتلال الصهيوني حدد 2017 تاريخا لانهيار الكين الصهيوني و... وال... ايضا جريت للشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحوالي كتاب اسمه يوم غضب لا يبدأ فجر رجب دراسة في نبوءات دنيا في العهد القديم جاب حسابات بعمانها الغربيون نعم. هو بس حاول ان يخرج منها بالنتيجة فوجد ان ستنكسر الولايات المتحدة وينكسر المشروع الصهيوني في 2012 ان شاء الله, الله يعني, يعني ما بين خير. 2012 و 2017 <تصفيق> الاثنين واثنين من اهل الخير و... والشيخ حمد ياسين إن شاء الله ولعل الأزمة الاقتصادية التي تقع فيها أمريكا الآن بداية هذا الانتدار والتدهور إن الله لا يصلح عمل المفسدين وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكم بس المفهول إحنا ربنا دال إنت انصر الله ينصركم شوفوا بنتنا دي جايب بتتكلم كلمتين وكلمات طيبة جيدة لكن بس خلي بالك ربنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدة وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر المشيد أفلم يتير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يملل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فلذلك عندك اطمئنان ان الكون ده له اله يتصف بكل صفات الجلال لكن ما يجيبش يصيبنا الياس سد هو قارمه استعن بالله ولا تعجز انت النهاردة بلغتي في غيرك يستطيع الامه دي عندها عقول مش احنا كحل... مش هنفكر ان كل الناس كل واحد لازم يفكر كيف سد المخرج يعمل عمل فعال واذا لم يجر على الاقل الدعاء لا يرد البلاء الا الدعاء رسول قال لا يجيده في العمر إلا الدر ولا يرده وعظمنا دكتور جمال يعني لا أحد عنده عذر فنحن من هذا الموقع نوجه تحية إجلال ودعاء ورحمة لهذا الرجل نعم. الذي كان قاعدا نعم. شيخ أحمد يسين وهذا القعود على الكرسي لم يقعده عن الجهاد في سبيل الله إلى أن اغتالته الأيدي الآثمة في صلاة الفجر وهو يخرج لصلاة الفجر في المسجد بمساعدة إن... إن... بمساعدة الأمن الوقائي الخاونا إن... اللي كانوا جاكل أرضه أنه لا عذر لمعتبر أيوه، أيوه، أيوه، بذلك الله خيره دكتور جمال عود الى موضوع حلقتنا و... و... ولكن أستاذ حكى معنا تصم من عبد الملك السلام عليكم وعليكم السلام عبد الملك من تونس السلام عليكم ورحمة الله <تصفح> وبركاته وعليكم السلام وبركاته أهلا بك <تصفح> أريد أن أسأل الدكتور جمال عبد الهادي بارك الله فيه عن فعل الدولة العبيدية في تونس في تونس ومصر والدولة البويهية ماذا فعلت في الخلافة العرباسية وماذا فعلت الدولة الصفوية في الخلافة العثمانية هؤلاء سود العمائم سواد قلوبهم وماذا يفعلون اليوم وفتوى خمناء بتحريم العمليات الاستشهادية في فلسطين وتبرأ حسن نصر الله من إطلاق التواريخ من جنوب لبنان أريد أن أقول للدكتور زمان عبدالهادي أن يفصل موقف الروافض طيب أستاذ عبدالملك جزاكم الله خيرا السؤال وصل و الدكتور شكر الله لك أستاذ حالك نعود إلى موضوع الحلقة ونستانف الإجابات في آخر الحلقة كنا حالك قلت أن الرسول السلام أراد أن يضع دستورا للأمة وأن يوحد هذه الأمة على كلمة سواء فوضع لها دستوراً ووثيقة على ما احتوت هذه الوثيقة وما وحك قلت ان, إن, إن اليهود لهم موقع فيها ورسول السلام يعني عامل حساب كل حاجة نعم. يعني هو رسول السلام في بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والتربوية والعسكرية والعلاقات الأسرية والعلاقات الدولية كان بينطلق من منظومة القيم الإسلامية اللي هي قيمة العلم وقيمة نعم. العمل وقيمة الإيمان وقيمة وحدة الأمة قيمة وحده الامه يبقى رساله ينطلق من قيم اسلاميه قيم. علاء من السعودية. السلام عليكم عليكم السلام ربنا بارك فيك اهلا بيك والله أحبك في الله وبحب جمال في الله أحبك الذي فيه ونحن كذلك نحبك في الله تعالى والله سؤال لحضرتك يا لماذا اختفت الجهاد من حتى يعني بنقول يعني قبل قطنة... في الحرب لابد أن يقول استشهاد الحرب وهو ما جزائنا التقلف عن الجهاد ثاني حاجة اللي بركتيك حكاية تمرع بالمال هل هو تمرع ولا جهاد جهاد بالمال في جهاد بنفس جهاد بالمال وجزاكم الله كل خير جزاكم الله خيرا نعود, نعود إلى رسول الله السلام حين أول كما قلنا أنه كان هو حريص صلى الله عليه وسلم أن يرسل حريص على واحدة الأمة وحريص على إمداء مبدأ الشورى والعدل ودي كلها من منظومة القيم ده غير الصدق والأمر معروف لها عن المنكر فرسول الله أول ما أصل كما قلنا بنى المسجد ووضع أساسا لوحدة المجتمع لأن طبعا الوحدة في الأول فتحققت بأجل في النظام اللي إحنا لقاء بين المهجين وأنصار وعطى اليهود عدن أصبح الأمة واحدة مع المسلمين لليهود هذين هم المسلمين وبعدين في نفس الوقت من الشروط اللي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل الحقوق اللي اللي يعني وطل وشترط عليه إن يقبلوا بالقيادة السياسية النبي صلى الله عليه وسلم الجبعين القبائل ونمرة اثنين ان في حالة الاشتجار أو الاختلاف في الجوع النبي صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة ألا يعينوا عدو او يحالف عدو للمدينة المنورة نعم. يعني لا لا يجيه تجارة القرش لأنها تعاد النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولا يتعاونوا معها ولا يعني يعطوها معلومات عنها وفي حالة وقوع عدوان المفروض يقف معها وحاك درطلنا مثال بمخيريق حاك نستهنف كلامنا عن الوثيقة لكن بعد الفاصل شهدان الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل <تصفيق> اهلا بكم من جديد ومعانا ام يوسف من السعودية اظن ام يوسف صديقة للبرنامج تتصل بنا كثيرا السلام عليكم حيات الله عليكم السلام ورحمة الله حيات الله عبد وحيات الله الشيخ جمال بكرامكم الله عليكم شكرا الله خير الله يحييك انا الاول اعطيك الاسكر الاول عني السكر وجدت هناك نافع مفيدة كان ان معي اليوم من اليوم كل حرفه اعطيكم واحده منها اولا انا معلم لي 25 سنة ولا 27 سنه واعرف المجتمع بالضبط اللي هو عندي هناك هنا في السعوديه من اكثر المجتمعات تدينا من ناحيه اداء العبادات ولكن البنيان اللي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم واقام على اساسه الامه ابو محله الفكره هذه غير موجوده لدينا مو بس لدينا نحن ترى الاخرين كثير فمثل ما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء كبنيانا لم يبق منه إلا الذي كان هو تلك اللبنا صلى الله عليه وسلم بنيان الإسلامي أو مجتمعنا الإسلامي بكل عبارة عن بنيان هدن ولكن بقي لأساس المسلمون بشكل عام المسلمون عربا وغير عرب فقدوا أصبحوا جاهلين بالإسلام عندهم جهل بالإسلام قد يعرفون الصلاة ولكنهم يجهلون الأسس التي تبقى عليها هذه الأمة قائمة ومنها عزة الدين وعزة الرأية الشيء الثاني العرب نفسهم العرب كانوا في جاهلية وكانوا جهلاء الله عنهم الجهل بالإسلام وذهبت عنهم الجاهلية فنحن الآن لا مسلمون نعلم وليست لدينا أهلية الجاهلية فنفعلها لأن لو أن لهم الجاهلية احد يهجم على أحد ما تركه يهجم على خ خيمة خوية ولا, ولا ربع ولا قريبة ولا قبيلتة ولا قامه ولا حتى أعداء إذا غاد أعداء أحد قام يمنع أعداء من عدوهم فحن لا جهل ولا في يعني الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو عسلي أستمم مكارم الأخلاق هذه غير موجودة عندنا مكارم الاخلاق الأخلاق التي كان يريد الرسول منها غير موجودة لا وفاء ولا حمية ولا شجعة ولا فدق ولا أمار وأنا أول نأتي نفسي ونحن كذلك أجب أن نعم إلى أبو عند أس هذه هذه معطيات اللي انا قلت لك هي الحين المعطيات المسلمين غير قادرين على الدفع لجهل وليس لديهم حمية الثانى ترى نعم إذا فا المسلمين غير قادرين على الدفع لأنهم يجهلون وليس لديهم حمية هذه واحدة الثانية القاعدة الأساسية التي نشل عليها أنا وبعد الطوفان هذه معطيات هذه حقائق وبناءنا عليها يجب علينا معطيات أو زي قلت في أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل وثيقة الإسلام في وثيقة قد أقول إني يعني أنا لم أفعل هذا المثبتة هذه الوثيقة لا عندي حوالي 6 نقاط إذا سمحتوني لي بعدها وإذا سمحتم لي سمح أم يوسف أستأذن حضرتك يعني نكتفي بهذا القدر وحضرتك إحنا برنامجنا يومي وأستأذنك يعني نبقى على وصل دائم واحنا سعداء بمداخلتك معنا بس عشان ناخد أكبر قدر من الاتصالات لأن وقتنا محدود جزاكم الله خيرا وفي انتظار مكالمتك إن شاء الله بكرة تستأنفي يعني ما بدأتي شكر الله لك على هذه المداخلات طيبة معنا أم عبد الله من مصر السلام عليكم معنا عبد الله معذرة معنا عبد الله من مصر السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته اهلا بك عبد الله السلام عليكم التلفزيون ماشي طبعا انا كنت بسال حضرتك يعني عن يهود اليهود دلوقتي اليهود دلوقتي هم اليهود وسيدنا موسى ام هذا سؤالك في اسئله تانية لا بس شكرا. جزاكم الله خير عبد الله.السلام عليك دكتور جمال ااا حن نطوف طوف سريعا على بعض الاسئلة لان وقتنا خلاص وونستأنس كلامنا عن الوثيقة وما بعدها غدا ان شاء الله.فا فوالنبدأ من السؤال الاخير مثلا عبد الله يسأل هل يهود اليوم هم يهود سيدنا موسى لا ينبني على هذا يعني عمل هم يهود يهود. فلس اليهود ربنا سبحانه وتعالى وضع على الموحدة أظنه يقصد هل هم اليهود الذين يؤمنون بأنبياء الله ومدين الله وموحدون أتباع موسى, موسى كانوا مسلمين هل هم موحدون أتباع موسى كانوا مسلمين بنو إسرائيل فريقان فريق أسلم وفريق مرقى من الإسلام فريق عشان كده ربنا قال في كتابه يا بني إسرائيل اذكروا نعمات التي تنمت وأني فضلتكم على العالمين في موضع اخر لعن الذين كفروا بني اسرائيل على سيدنا موسى عيزة بن ابنون ذلك معصى وكانوا لا يتنهون عن المنكر يفعلونه ما كانوا يفعلون يبقى اذا في الفريق اللي انحرف عن رسالة الاسلام التي جاء بها موسى وموسى نعم <تصفيق> <تصفيق> ولكن قال كان في دراسات كان عملها جمال حمدان اسمه يهود انثروبولوجيا والدكتور ايضا لا اذكر اسمه اللي توفي قريبا صاحب الموسوعة اللي هو المسير على المسير كان بيقول دولا من يهود الخرز دكتور الوهاب المسيري اه كان من يهود الخرز يعني من القوقاز يعني الناس من اهل القوقاز اللي دخلوا في اليهودية لا. مش اصلا يهود يعني من القدماء لا يهود طب, طب حتى الان هناك يهود يعني يعتصمون و... ويثورون وعملين مظاهرات يعترضون عما يحدث في فلسطين مين دول ما اذا قطعم عندهم عقول يعني بيثقارة ماشروع اخلي يعني ما ما لسه زي كما حدث مع مخيريق يعني ليس مم. كل اليهودي شارون نعم, نعم نعم وبس ده في نفس الوقت علشان برضه الهدف الآخر ان الرسول عيسى تت والسلام سيد القادات خاتم المرسلين لم يأبه علشان يوحد المجتمع علشان نتعلم ان احنا كيف نوحده كيف نستوعب كل الناس نفعل امتنا فوق في مواجهه خطر عظيم لا. مش بادئ جمع الدول العربيه وده مش عارف رابطة العالم الاسلام وده مؤتمر ده جمع كل القوه فين الفكر السياسي الواعي بتاع الامه فين فكر محمد صلى الله عليه وسلم الله فكر محمد صلى الله عليه وسلم جمع اليهود مع المسلمين انصار ومهاجرين وقال امه واحده لليهودي دينهم والمسلم حك في, في دقيقة واحدة لو حك عزت وقول تعليق على ام يوسف هي تكلمت هي تكلمت عن اضمحلال ما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بقي الاساس وازاي ان المسلمين دلوقتي يعني عندهم جهالة بالاسلام بالاسس اللي منها عزة الدين وازاي ان العرب كانوا جهلاء واذهب الله عنهم الجاهلية اما نحن الان فالمسلمون غير قادرين على الدفع لانهم يجهلون. وليس لديهم حمية وعندهم قاعدة أساسية أنا ومن بعد الطوفان وله كلام كثير سنست... يعني س... ستولينا و... به بعد ذلك و... وده اللي احنا بنعمله الآن احنا بنبدد ظلمات الجهالة في جزور السراع احنا بنحاول نبدد ظلمات الجهالة نوجه. لما نقول نظمت قيم العلم والإيمان والعمل وقيمة وحدة الأمة والشورى والعدل وحدة الأصل البشري والصدق والأمان احنا دلوقتي بنذكر الأمة بس الامه الحمد لله في طلائع نجحت في التربية ولا تحافظ على ثوابت الاسلام وتنطلق من ثوابت الاسلام نعم انا حكبت ايدها فيما قالت ولكن تعطيها الامل ان, إن, إن, إن, إن, إن, إن هناك جيل ايوه نعم يعني جيلي فيه يعني نقول الارض خلت بدليل المقاومة المقاومة على ارض فلسطين وعلى ارض افغانستان والصومال نعم. الناس بتوع الصومال الجعانين رفضين اللي مزقوا بلدهم مزقوا مزق من مزق السودان اللهم مزقهم تمزيقه اللهم امين فلذلك انا عاوز اقول يعني فيها خير ومش نن هنط... يعني يجوز أقول الحرس الأعلى مشى ننتظر لما لسه وبعدين ننصر خلنا في فلسطين ده مفوض الآن عندنا شرائح كبيرة من المجتمع عندها استعداد للبذل والعطاء وزي ما قال الأخ الكريم تبرعات إحنا مش تبرأبينا قال واجا جاهدوا انفيروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفوسكم في سبيل الله ذلك وخير لكم إن كنتم وهذا في وهذا صار هذا على الجهاد بالمال وبالنفس وبالوصف. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غازه من خلف غازيا في أهليه بالخير فقد غازه والذين آوا دف... ونصروا لو فتحوا لنا الباب يجيون هنا يقاسمون لقمة العيش ون و ويقعدوا معنا وده كل من فضل ربنا يرزقنا ويرزقهم هو كان يقول لي ماذا غاب مصطلح الجهاد الآن و و... أي طبعا نفضل أن الأمة لا يراد لها عارفين أن العزة الأمة دي في جهاد فريضة الماضي اليوم ربنا قال وجاهدوا في الله حتى جاهده هل أدلكم على تجارة لتنجيكم من عذام الأليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم من كنتم هم يريدون تركيع الأمة تركيع الأمة هذا هو الهدف ضرب المقامر تركيع الأمة يا أمة الإسلام انتبه لكن الأمة لا تركها لأنها من قدر الله الغالب قال لا تهنوا ولا, تهن ولا تحزنوا انتم الاعلون انكم المؤمنون وهم اعلونا إن, ان شاء الله وهم مؤمنون ان, إن شاء الله نصلي في دعاء في الثلاث 3 دقائق مثلا نختم به الحمد لله والشكر لله الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة اللهم إننا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا الجلار نشهد أن لا إله إلا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تأذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير وتأذن في تحرير فلسطين وتأذن في نصرة إخواننا على أرض غزة يا رب العالمين وتأذن في لشريعتك أن تحكم لكتابك أن يسون اللهم أذن في نصرة إخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وأفغانستان والصومال ونيجيريا وغيرها من ديار الإسلام نستغيس بك فأغسهم ونستنصر بك فانصرهم اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وتقبل شهداءهم واستر أعراضهم فك اسراهم فك اسراهم كف أيدي المجرمين عنهم كف أيدي اليهود عنهم كف أيدي الظالمين عنهم اللهم اربط على قلوبهم وقلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم وأطفالهم اللهم اجرهم في مصائبهم خيرا وادلهم خيرا منها رب العالمين ربنا إنهم فنتصر مغلبون فانتصر حفات فاحملهم جاع فاطعمهم عطش فسقهم مرض فدوهم اللهم ثبتهم يا رب العالمين اللهم ثبتهم واعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك الرحمن الحميم نسألك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا رحم الرحمين سلك لهم العفو والعافية في دينهم ودنياهم وأهليهم ومالهم وأولادهم أستر عوراتهم آمن روعاتهم الله محفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم هم الحاضرين والخافين المتحجب من المجاعين نسالك لهم من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعيدهم بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك لهم الهداه والتقى والعفاف والغنى نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وال... وال... اللهم نسالك لهم رضاك والجنة ونعوذ بك... ب... ب... ب... بك من سخطك والنار برحمتك يا رحم الرحيمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدم. عدوهم مم. اللهم افق المسلمين لنصرتهم مم. اللهم الهم المسلمين رجدهم لنصرة اخوانهم مم. اللهم زلزل اقدام تحت اعداو القدم العدو يا رب العالمين مم. اللهم ممكن المسلمين اللهم اهلك اليهود ومن عاونهم واشايعهم مجرم اليهود اللهم أهلك مجرم اليهود ومجرم الأمريكان الذين يمدون اليهود بالسلاح والأسلحة وعليك بمجلس الأمن الذي خزل العدالة وغزل الحق وخزل الم... وعليك بأمين عام منظمة الأمم المتحدة الذي يكيل بمكلالين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك عليك مجرم اليهود والأمريكان احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد قاتل المجرمين لا حق وجع رجزك يا خاب الله الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وازلزلهم اهزمهم وازلزلهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم دمر حصونهم اللهم دمر حصونهم اللهم جعلهم يخربون حصونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين اللهم رد الذين كفروا بغضبهم رد اليهود بغيظهم لا لنا خير وقف المؤمنين شر القتال يا رب العالمين وأوردهم المستخربات التي بانها اليهود وأرضهم وديارهم وأرض لم يطأوها اللهم اجعل هذا لأمة الإسلام ولأخواننا على أرض غزة وغيرها من ديار الإسلام برحمتك أرحم رحم الرحمين اللهم صل على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في الملعان ومدين اللهم وفق إخواننا على أرض قطر اللهم وفق شافيز ووقف أردغان ووقف أحا... أحاكم قطر فيما يسعون إليه وفق المخلصين من أبناء هذه الأمة <تصفيق> اللهم وفق المخلصين من أبناء هذه الأمة <تصفيق> هيئ لهذه الأمة في أمر رجل يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك ويؤمر فيه معروفة نفيع المنكر اللهم من أرادنا وبلادنا وإسلامنا وأمة الإسلام وبلاد المسلمين وغزة والبيت المقدس بخير فوفقه لكل خير ومن أرادها بسوء فاقسم ظهره فاقسم ظهره فاقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا ولا تؤخذنا بفعل السفهاء منا ولا تصلت علينا بالذلومنا ولا خافك فينا ولا حامنا اصلح ذات بيننا اصلح فساد قلوبنا واجمع شملنا وحد صفنا احخن دماءنا لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا اجعل بأسنا على عدوانا اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنه وبلادنا وبلدنا برحمتك أرحم الرحمين اللهم صلي على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في الملأعم الدين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين هسان يوم الدين قلوا جميعا سبحانك اللهم وحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوبني الله خير دكتور جميل شكرا الله لك. مشاهدينا الكرام لم نقضي بعد لم نمت بعد هذه هي الكلمات الثلاثة الاولى في النشيد الوطني الاسرائيلي ولا تعليق نلتقي غدا ان شاء الله لنكمل قصة الصراع